لما بيزيد ايمان العبد الشيطان انا بيثموك ان نفس الامارة ببسوق لو عايز تغيز الشيطان بجد بسنبه. ازاي يحصل التزياد وطال مش مشكله اللي بيقول انا موسوس سواء اللي في الطهاره عايز نبطل كلمه موسوس دي لان كلمه موسوس هي اللي بتجيب الوسواس لا مش ليه يجيله من ناحيه الوسوسه يعمل له ايه يخش مثلا احيانا يوسوس كده يحس لسانه ان في ضيق في صدره على فكرة. وانك مهما تعبد ربنا ربنا مش تقبل منك ده انت بتصلى عشان الناس انت مش عارف عشان كذا انت عشان كذا انت عشان كذا بيفتح له ابواب تانية ما جالوش من ناحية دي بيجي من ناحية تانية خالص ان حسسك ببرودة العبادة يبقى في برودة يبقى في برودة مش حاسب حالوتها زي الاول كنت تخش الصلاة كده مجرد مطيرا الفتحة تبكي مجرد مطيرا في صفحة قرآن تلاقي الدموع بعد ما تخلص القرآن تلا تعال الروحاني جميل يدينا على كده اهي الحاج الشيطان اصلا قال خلقكم لا ابو ينهم اجمعين الا هو نفسه يعني في اي حاجه هو نفسه من ورا كده نفسه ودخلك النار وبعدين مبدنا كده قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن هو عايز كده قال لي سيدنا ادم لما قال له كل الشجره دي قال له كل شجره المعصيه لما قال لي ادم كل الشجره دي قال كل الشجره ربنا نهاك عنها قال له كل الشجره دي وهتطرد لا, لا, لا. ده حلاها في عينه العدو الانسي البشر لو يودى بايئك لو يودى تعبك لو التالت ده ما سنعش الكلام بالراجع العلي اما تيجي عندي الشيطان سلم ربنا ما تقول ما تقول ما تقاومش بنفسك سولته لامه محمد المعاصي فقطعوا ظهري بالاستغفار فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون منها لا يستغفرون منها منه. الاهوال <تصفيق> اخواتي احضر التزيين مش فاضي زين لك بالباطر ويبينوه لك في صوت الحق دي نبراوح الشيطان اتنين قسوة القلب قسوة القلب لما يبقى قلبك قاسي تشوف الحق باطل والبطل حق الشيطان نصوت مستفيد احيانا احيانا انت قاعد في البيت, قاعد في البيت. مش هنقوه انك مسك المصحف ولا بتصلي بس قاعد خيرك شرك. تلاقي حاجة بتنغزك في اخر وانت قاعد نايم في سريرك ازا بقولك انا مش اقول له انت بتصلي ولا مسك مصحف ولا بتنسك ربنا ولا حاجة ابدا نايم في سريرك رائد في سريرك وقاعد ما بتشوفش حاجة ولا بتعمل حاجة خالص وتلاقي حاجة بتنغزك افتح تلفزيون ادخل عن نت ويوقعك في كبائر مكتفي بيه نعم الشيطان في شغلته التزيين لا وزينا لنا في طرقه مكائد الشيطان. الشيطان انت شغلته اعدلك متربص ليل ونهار مركز عليك شغلته قدم مزين انا عايز اقول, أنا عايز أقول ان الشيطان عارفك اكتر منك ولينك الكريم وكلهم كل الشياطين الشياطين عارفين امكانياتك وقدراتك وقدراتك وعارفين انت تقدر عليه وما تقدرش عليه وايه مدخلك وايه اللي تخضعك ايه عشان كده حرب الشياطين مش سهل خلي بالك ان الشيطان يفخخ بيعمل لك فخ عشان يصطادك عشان يستاذك عاملك سنارة وحضطلك كهاتوعم عشان يلقطن نصب شبكة عشان يؤقعك خل بالا لك وانت خل بالا وانت خل لك بيخورا انت خلي بالك انت خلي بالك أحسن الشيطان يعملك انتفاخ بينك او يعمل لك فخ ما تفكر انه يبقى فخ ان للشيطان ان للشيطان تتبع خطوات الشيطانات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر فاشف اذا اساء اليك احسن اليك احسن اليك إلي. رد السيئه بالحسنى ان الشيطان اول ما ينسلك قل يا رب